يا بَنِي آدَمَ إما يأتينكم منكم رسول يا بني آدم إما يأتينكم رسول منكم يقصون عليكم, يقصون عليكم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 كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا دارت فيها جميعا قالت أخرىهم قالت أخرىهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلنا فأتهم فأتهم عذاب ضعف من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت قولهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون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 ولا يدخلون الجنة حتى حتى ينج الجمل في سم الخياطة وكذلك نجز المجرمين لهم من جن ما ميعاد لهم من جن ما ميعاد وَمِنْ ثُوقِهِمْ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 وانزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله وقال الحمد لله الذي هدانا الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي, وما كنا لنهتدي لولا, لولا أن هدانا الله جاء رسل ربنا بالحق ونودؤت لكم الجنة أودؤت لكم الجنة أورثموها أورثموها بما كنتم تعملون